قالك ذلك قال ربك هو عليهن وقد خلقسك من قبل وقد خلقسك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية ولا آية لك إلا تكلما نستلا فلا يال سويا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 فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمت ل لها بشر السويا قالت إني أعود بالرحمة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 وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاه المخاض إلى جزع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها وَجَعَلَ رَفْكِ تَحْتَك سَرِيَّا وَهُذِ الَّي إِلَيْك بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تَسَاقِطُ تَسَاقِطُ عَلَيْك رِطْباً جَنِيّاً فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِنَّ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فَقُولِي 114. ونذرت للرحمن صوما 115. فلن أكلم اليوم إنسيا 116. فأتت به قومها تحمله 117. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا 118. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوئي وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال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 فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبط اليوم يأسوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال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 الشيطان كان للرحمن عصيا يا بني أخاف أي يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أن تعن آلتي يا إبراهيم لعلمت تكل عرج من واذجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلم لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم إسحاق وهبنا لهم إسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا ورهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم وجعلنا لهم من سان صدق عليا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 إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سددا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولا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 رب السماوات والأرض وما بينهما فعذبه واصب بالعبادة هل تعلم له سميع ويقول الإنسان أذا مات لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل أن خلقناه ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشذ على الرحمن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 نجد الذين استقوا نذو الظالمين في ناديتها وإذا تحل عليهم آياتنا بينك فيقال الذين كفروا قال الذين كفروا الذين أمنوا أن الفريقين خير مقاما خير مقاما وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مذا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون يُعِنْ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاهُ وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُؤْتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ مِثْلَ عِنْدِ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضبا ألم تر أن أرسلنا الشياطين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 وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يسفطرن منه وتئشخ الأرض وتئشخ الأرض وتخر الجبال هدا انزعوا للرحمن ولدا وما لا ولد ان كل من في السماوات والارض الا ترحمان عبدنا لقد احصاهم وعدهم عدى وكلهم آتين يوم القيامه فردا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم فانما يسرنا وبسانك لتبشر به المستقيم وتنذر به قوما نذى وكم اهلكنا قبلهم من قن هل تحس منهم هل تحس منهم من احد او تسمع لهم لكذا